بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم اجعل قلوبنا مخلصة لك واجعلنا من عبادك الصالحين واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأخوة أحب ألا يفوتني قبل أن تقل إلى المرحلة التالية من مرحلة من مراحل حديثنا عن النبأ العظيم عن الدار الآخرة أن أنبه إلى أننا ربما ذكرنا الذين احتجوا بأن الملائكة أضلتهم أو أن الشياطين أضلتهم أو أن الكبراء والملوك أضلواهم أو ما إلى ذلك وأقول إن هناك أيضا من سيحتج بأن العلماء قد أضلوا وفعلا هناك علماء لا يجتهدون أصلا إلا في اتجاه محدد هو رغبات السلطان. فإذا كان للسلطان سياسة أو منهج محدد فإن هذا العالم يجتهد في هذا الإطار وفي هذا الميدان وفي هذا الاتجاه لكي يبخر الجو ويطور ويوضح ويمهد السبيل لكلمة السلطان وهؤلاء العلماء من علماء السلطان موجودون ولا شك فيأتي عوام الناس ويقولون والله نحن سألنا عن الفتوى فأفتانا عالم بأن هذا حلال وأفتانا عالم آخر بأنه حرام ماذا علينا فنأخذ بأي الفتويين رأينا ويظن كثير من المسلمين أنهم بذلك قد نجوا وهذا ليس بصحيح فإن الله تعالى كما قال العلماء يسأل العام من الناس الرجل العامي واحد مهندس ليس له علاقة بالفقه الشرعي أو طبيب ليس له علاقة بالفقه الشرعي أو كناس في الشارع لا علاقة له بالفقه الشرعي أو من عوام الناس يسأله عن اعتقاده هو في قرارة نفسه هو عن أمور ثلاثة يسأله عن اعتقاده في تقوى العالم الذي سيسأله هذا العالم الذي تستفتيه هل في قرارة قلبك ترى أنه على دين وعلى تقوى يخشى الله يتق الله ليس مستعدا لإغضاب الله ويسأل القلب ويطلع الله على القلب الطلاع العليم بالسرائر حتى يظهر إن كان قلب الرجل العامي اختار عالما لمجرد أن يعطيه فتوى على هواه أم أنه اختار عالما يعتقد اعتقادا جازما أنه يخشى الله ويتق الله ويسأل هذا العامي عن ما يعتقده في قلبه تجاه هذا العالم نحن قلنا عن تقواه اثنين عن علمه هل اخترت إنسانا تعتقد في قرارة نفسه في صميم فؤادك أنه على تقوى وعلى أنه على علم ويعرف القرآن والسنة ولا من الذين ليس عندهم من العلم إلا شواشي شوشة نواصي أطراف العلوم وليس على علم راسخ يبقى تقوى وعلم والسؤال الثالث والأخير أيها الرجل العامي عندما سألت هذا العالم هل تعتقد أنه مبرأ من التأثير عليه مبرأ من العوامل الضاغطة عليه أم أنك ترى إنسانا له منصب يخاف عليه أو عنده شيء يخاف منه أو يخشى أن يف يعني هل هناك مؤثر عليه إلا أن يرضي الله فإذا سئل الرجل العمي عن هذه الأمور الثلاثة هل هذا الشخص تؤمن بدينه تؤمن بعلمه تؤمن بأنه ليس عليه مؤثر يؤثر عليه ويجعله يفتي بغير ما يرضي الله والله إذا تبين لكن للعالم في هذه الشروط الثلاثة خذ بفتواه والعهدة عليه أو الذنب إن أذنب عليه إنما تقابل واحد بقى أنت عارف أنه تبع فلان وأنه ما بيجيش لكذا ولا كذا إلا برضوانه ولا يمكن يغضبه تاخذ بفتوى أنت يوم القيامة تسأل عن هذا لذلك كما قلت لكم إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل أو الأولين أو الآخرين أو العلماء أو ما إلا ذلك النقطة الثانية أنا ذكرت لحضراتكم أن المشركين بعد أن يعينوا أنه لم تعد لهم حج ولم يعد لهم عذر يقولوا طب يا رب رجعنا للدنيا لعلنا, لعلنا نكون أفضل من المرة السابقة والله تعالى يرفض والحقيقة هذه النقطة مهمة لنا معشر المسلمين ليه؟ يا إخوة النفس البشرية لها طبيعة الله تعالى قال إنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أنتوا فاكرين وقع في مصر زلزال سنة 92 ومصر لم تكن تعرف الزلازل يعني أجيالها ليست معتادة لم ترى زلازل من قبل بعد الزلزال بنات كثير جدا تحجبن شباب كثير جدا دخل المساجد. دخلوا المساجد ناس تركت الخمور ناس تركت الفساد ناس تركت أمور كثيرة استقام كثيرون ثم سبحان الله بفعل الزمن بدأ تخفت عند بعضهم وليس عند الكل مسألة الإيمان ويعودون مرة أخرى يوم القيامة آخر شخص سيدخل الجنة وسيكون في النار قبل الجنة في صفة عجيبة جدا صفة اللي بيرجع دائما يعطي عهدا بما لا ينفذه فيأتي ويقول مثلا الله يا رب ويظل ينادي أخرجني من النار فرب سبحانه وتعالى يقول له اخرجك من النار ولا تطلب شيئا اخر يقول له ايوة اذا فيخرجه من النار فالراجل بعد ما يرتاح شوية يقول طب يا رب يا رب حول وجهي عن النار ما تخليليش أشوفها وأسمع صراخ من فيها ابعدني عنه فيقول أحول وجهك عنها ولا تسألني خلاص ويسكت ثم بعد أن يفعل هذا يشتاق للذي بعده يقول يا رب يا رب بس قربني إلى الجنة أشاهد بابها أشم راح يعني بسيطة يا ربي طب أعطيك ولا ترجع مرة أخرى إلى سؤال أيوة يا رب فيفعل له ذلك يا رب أدخلني الجنة الله مش قلت كذا ألم تعاهدنا أنك لا تسأل شيئا بعدك قال يا رب أنا يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك دخلني الجنة يعني ال الادمي بطبيعته بطبيعته إذا لم يكن مستقيما فإنه يظل يلتوي يظل يلتوي ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف القعدة ولو كان لابن آدم واد من ذهب وادي عرف وادي النيل لو كان ابن آدم يمتلك واديا كاملا من الذهب لابتغى ثانيا ولو كان عنده ثان لابتغى ثالثا كل ما يتديله يعيز زياده ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب شوية تراب كده تاخدهم ترميهم فعني خلاص يغمضوا خلاص إنما غير ذلك يظل يطلب ويظل يرجو لذلك الذين لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه لأنهم تركوا الاستقامة أنا نصيحتي لنفسي ولكم هي الاستقامة أن الإنسان من الأول يستجمع نفسه ولذلك والله يا إخواني والله كان الصراط يوم القيامة عدالة صحيح يدي قفزة لكن أنا أريد أن أقرب هذه الفكرة إذا أمر الله بدخول الجنة فإنه ينصب كبري قنطرة فوق جهنم اسمها الصراط هذا الصراط مستقيم حاد جدا كحد السيف رفيع جدا دقيق كالشعرة ويأمر الناس الناس الذين سيدخلون الجنة يأمر الناس أن يدخلوا إلى الجنة عبورا من فوق الصراط فسبحان الله العدالة على أنت في الدنيا أمرت أن تمشي على الصراط المستقيم فينصب الله لك يوم القيامة صراطا مثل الصراط لتكون من مشى على الصراط المستقيم هنا يمشي هنا طب ومن لم يمشي في الدنيا فإنه يسقط من فوق الصراط في جهنم. طب من كان يمشي في الدنيا على الصراط المستقيم ولكن بطيء الناس تمشي على الصراط في الآخرة بسرعة على قدر ما كانوا يسيرون في الدنيا من كان يمشي على الصراط المستقيم في الدنيا مجدا يمشي كالبرق على الصراط يوم القيام فإن كان في الدنيا يمشي ملتويا و... أو بطيئا أو العصر يدى يقول لا لسه فاضل على المغرب عشر دقائق استاننا كمان لما يبقوا خمسة هذا المبطئ يمشي على الصراط بطيئا حتى إن منهم من يمشي على يديه ورجليه وألسنة النار تشوي وتكوي وهو يسير على الصراط ما ظلمه الله هو كان هكذا يسير في الدنيا هو في الدنيا كان ماشي على الصراط بهذه الصورة اختار أن يسير على الصراط بالطريقة البطيئة الملتوية فنصب له السرط فنصب له الله الصراط يوم القيامة لكي يسير عليه بنفس السرعة التي اختارها يا إخوة هو المشي على السرط الله المستقيم حاجة صعبة هو الأسهل أن أمشي في طريق واحد ولا للتواءات الأسهل أن يكون الإنسان عنده آلهة شتى يحب المال والجاه والنساء والمتعة والشهوة ما فيش مانع هذه غرائز عند الناس والله بشرعه يشبعها من يحب النساء يتزوج من يحب المال يعمل من ي... لكن في حدود الشرع إنما أنتم وقد ذكرت لكم هذا من قبل الانحرافات تؤدي إلى النكد حتى في الزرع الله تعالى يقول عن الزرع في البلد التي تعصي الله يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خابث لا يخرج إلا نكدا نكدا بذلك وصيتي لإخواني هي الاستقامة البالغة على صلاة الله المستقيم لكم في خواتيم اللقاء السابق ان هناك بعض الناس سيعيشون في الدنيا يظنون انهم مؤمنون ولكن قبل هذه النقطة على فكرة المسلم الذي تؤرقه العدالة وتشعره بانه محتاج ان يفهمها يجي يقول ايه يقول بس يا جماعة لحظة واحدة الكفار هيخشوا جهنم ولكن كان في عندهم بعض الاعمال الطيبة الحلوة من العدالة انهم ياخدوا اجرهم عليها وان يثابوا عليه يعني الراجل مثلا نيوتن ده نيوتن عمل قوانين جاذبية وعلم البشر اللي اخترع الكهرباء وخلال النهاردة قاعدين في التلفزيون نفتح تلفزيون نسمع اللي اخترع اللي عرفنا بالأمراض وطرق علاجها دول كانوا كفر معظمهم في العصر الحديث على الأقل دول يخشوا النار يعني عدالة الله تأبى أن تضيح أعمالهم سدى طب بلاش طب الناس الذين يعيشون خداما للإنسانية واحد عمل مؤسسة لرعاية اليتامى والأرامل أيوه هو يهودي ولا نصراني ولكن يا أخي هذه أعمال مش معقول هيخش النار انت عايز تفهمني أن الرجل الذي يفعل كذا وكذا سيدخل النار ولكي نفهم الإسلام معا وعلى فكرة كم كررت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين تفهم الإسلام لا نريد أن نمارس التأثر والتأثير بدون أن نفقها الإسلام فأولا الإجابة نعم هؤلاء سوف يدخلون النار يا ونيوتن آه وباستير آه وكل الناس الجماعة المخترعين واللي عمل إيديسون بتاع المصباح الكهربائي ليه لأنهم كانوا كافرين طب وأعمالهم الصالح آه هي دي أعمال فعلا ظاهرها كده انت تتصور انها أعمال صالحة لكن لما تيجي تدقق وعند التحقيق سأثبت لك الآن انها ليست أعمال صالحة بل أعمال إجرامية وحسبوني لو طلع لو لم نستطع ان نثبت هذا قولوا والله الجماعة الدعاء دول بيطلعوا يقولوا كلام ما يعني بيفتكروا انه هو مظبوط عند التحقيق تجد هذه الأعمال أعمال ليست صالحة بل هي جرائم كيف كيف وانا بكلمك وانا قاعد في إضاءة اخترعها واحد من هؤلاء وتكييف اخترعه واحد من هؤلاء وهكذا إنما سأضرب لك في البداية بعض الأمثلة تفهمك المسألة لما قامت حرب أكتوبر مثلا المشهورة بين العرب واسرائيل او بين المصريين واسرائيل عشان هنتكلم عن الجبهة المصري لو انا ارسلت جندي من عندي لاقتحام خط بارليف والانتصار على اليهود واخذ سيناء واسترداد كذا فذهب الجندي الى المعركة ودخل الى حصون بارليف فوجد فيها ما علمناه من انهم كانوا يضعون تلاجات وبرادات مليئة بألوان الطعام الفا... والفاكهة الفاخرة من أجود أنواع الفواكه مخزون للجنود فتصور لو أني أرسلت مقاتلا ليستعيد الأرض فلما رأى الأطعمة ذهل فألقى السلاح ورجع لي في صندوق تفاح فين يا حبيبي خط بارليف؟ فين سينة أين النصر فين السلاح فيقول ألقيت السلاحة وجئت بالتفاح تفاح إيه حبيبي أنا أرسلتك لمهمة هو أنا قلت لك أن أنا متغدت شجعا تعال لواحد آخر إنسان لا قدر الله أشعر بأزمة في القلب وأريد دواء القلب وأوشك أن أموت وعضرة القلب تعتصر والدواء نفد فأرسلت شخصا قلت له اعمل معروف اذهب الى الصيدلية اشتري لي الدواء فذهب وعاد مسرعا وقال لي اما لقيت لك حتة كرفطة تمشي مع البدلة كحلي هيلة كرفطة ايه يا استاذ تأتيني بثياب وبطعام وانا اموت طالب دخل الى امتحان الكيمياء فوجد انه لا يعرف اسئلة الكيمياء فجاوب في الجغرافيا ولا في التاريخ وقال كلام مضبوط وممتاز ياخذ صفر على الرغم من أنه قال كلاما مضبوطا لكنه ليس في الموضوع فالعبرة أن الله تعالى قال في القرآن كلمة صريحة قال أيها الناس أنا لا أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعموني أنا لا عايزك وتوكلوني وتشربوني ولا توكلوا خلقي ولا تشربوه أنا لا أريد هذا أنا أريد شيئا محددا ما هو؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فذهب هؤلاء وبدأوا يقومون بأعمال مختلفة عن الهدف الذي من أجله خلقهم الله عز وجل فكيف تكون لهم؟ كيف يكون لهم أجر ده اللي هكون اللي عندي حالة في القلب وهموت وهتجيني سكتة قلبية ويجيب لي كربطة دي هضربه على وشه لو عندي قوة ولذلك وس... وأنا مهتم أني أبين لكم هذا حضرت مشكلة في مرة شاب يا إخوة شاب يذهب راجل بيشتغل يخلص شغله ويذهب إلى بيت والده المسن أبوه المسن المريض المقعد يكنس البيت ويمسحه ويضع الطعام ويطبخ ويغسل الاواني ويخلي البيت زي الفل ويجهز طعاما لوالده وكل شيء ما شاء الله ولكنه مع ذلك لما يذهب الى ابوه, لي أبوه من اخبط البيت مرة ايه يا بادل انت عامله يقول له والله كان عندي ضيوف مبارح كل ده وكل الأكواب والإضاء ويقعد يشتم في أبوه ويضربه ويقول له انت خرفان انت ما بتفهمش انت ها ها ها ها هل في أي حد في الدنيا يتصور أن هذا الابن ابن بار برغم كل الذي يفعله عارفين لما عرضت المشكلة دي على من يحكم بين الوالد وولدي حكموا بأن الابن لا يذهبوا إلى بشعيتين تنظف خالص ولا تغسل ولا تطبخ خالص خلاص لأنك تعق والدك بأكثر من الخدمة فالذي تصور أنه يخدم البشرية فشتم الله رب العالمين وقال ليس هناك إله على الإطلاق الله لا يعبد لن أسجد لن أركع لن أتوضأ الله له ولد الله وظل يعني يكذب على الله هذا الإنسان لا تقل لي إنه عمل أعمالا صالحة ولذلك ما نتيجة أعمالهم اسمع قول الله عز وجل في ثلاث أو أربع آيات الآية الأولى يقول لك والذين كفروا بربهم أعمالهم يا سلام على الجمال والله كأني أراه يتكلم عن نيوتن وبستير وإدسون والناس دول والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء الإنسان العطشان يقول الميه يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه هو كمتصور أنه دي مية يشرب منها إنما اكتشف أنها ليست بماء واكتشف أنه عند الله يذهب إلى الله فيوفيه حسابه يقول الله تعالى في الآية الثانية عن أعمال الكفار لتعلموا أن هذه هي العدالة يقول الله تعالى عن أعمال الكفار مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد عارفين الورق لما تحرأوا يطلع رماد الورق كرماد جبل بقى من الرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يفضل منه ايه ولا حاجة اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون مما مما كسبوا على شيء وهو ده بقى ذلك هو الخسران المبين خسارة حقيقية فأعمال الكافرين صف لا تساوي شيئا مش في واحد لعيب كرة ما أو والله اهو الله اهو ده مثل يمكن يناسب الناس اكتر واحد لعيب كرة محترم بس بيلعب في الاوت لا يلعب داخل الملعب فمهما احرز من اهداف ده دا مش داخل في التشكيل اصلا انسان لم يدخل في التشكيل تقول لي ده احسن واحد ده اتبى احسن لاعب معدد التمرين يا جماعة الساعة 9 الصبح لا ده جالي بقى بالليل الساعة 12 بالليل أين تمرينه هؤلاء يلعبون في الأوت ولذلك قال تعالى في وضوح قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اللي بيعملون نزل كلهم كل المؤسسات الخيرية والاكتشافات العلمية يا إخوة إن الله لا يصلح عمل المفسدين أنتوا فاكرين نوبل؟ فاكرين نوبل ولا لا مين نوبل ده نوبل ده راجل عالم عالم فصنع حاجة اسمها الديناميت وفوجئ بأنه وهو عقلية علمية أنتج منتجا اسمه الديناميت بينفجر وبيعمل حروب وتدمير فزعل على نفسه أوي أنه أساء للبشرية فأراد أن يصلح خطيئته فعمل جائزة اسمها جائزة نوبل تعطى لمن يخدم السلام العالمي بيصلح خطأه اهو لكن انظر ما الذي حدث تحولت جائزة نوبل الان الى افساد منظم لانها تعطى بكيفية معينة وبمؤامرة معينة وبخطة معينة لمن يراد استخدامهم في بعض الأغراض هذا طبعا في الغالب الأعم بل لا يكاد يغادر أحدا يبقى لما أراد أن يصلح حدث إفساد يقول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين فالعمل للدنيا هباء منثور لا قيمة به ولا عبرة به ولكن أيها الإخوة العدالة اقتضت أن الله جازاهم عن الدنيا في الدنيا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها طيب نفذ الوقت إذن فعلى كل حال لا بد أن نعلم أن الذين نفد الذين عملوا عملا في الدنيا الله يوفيه لهم في الدنيا يأكلون ويشربون لدرجة أن الله قال لهم والله يسمعوا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة كنا أعطينا جائزة للكفار لجعلنا لمن يكفر بالآخرة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا كنا خلناهم آخر نغنغة بسبب الكفر وندلهم اللي هم عايسينه لأنه جزاء من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فإذن هؤلاء لم يظلموا هؤلاء أخذوا فعلا حقوقهم في الدنيا وليس لهم عند الله شيء نتم إن شاء الله في لقاء قادم ودائما ما يصدمنا نفاد الوقت نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته